يا نساء نبي لستنك أحدا من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرضا فيطمع الذي في قلبه وقلنا قولا